ل و س و ع ه ا ل ن س ب ح ا ن ا ل ذ ي ل ا تطيب ا ل د ن ي ا إ ل ا بذكره و ل ا ت ط ي ب あ。<Yeah. S 2> yeah. ا و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي في ع شركه الهدى ش ر ح م دعويه غير ر ل ح ي ه ذات مضمون ا ح د م ا ع ي 「今」<音楽> كل ي و م ه و ف ي ه شك إن ل ن ا هو أ ب ل س ي ل ل ا م و ف ي ا ل ع ر ا وفي م ك ا م ي ه و ا ل ا ش ر ك والمشركين ودمر ا ع د ا ك ا ع د ا ك د ي ن واجعل هذا البلد امنا مطمئنا و س ا ئ س ل